أعوذ بالله إن الشيطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يكرون وما يعلمون ومنهم مميون لا يعلمون الكتاب إلا آمانية وإنهم إلا يقلون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ما يقولون هذا من عند الله يشتغوا به ثمنا قليلا فبين لهم مما كتب أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودا قل رتق لكم عند الله عهدا فلن يكرف الله عهده فَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلِ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَعَاقَبَتْهُ فِيهِ خَطِيئَةٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ فيها خارجون وإذا قمنا ميطاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالقربا واليتامى والمساكين وقل من الناس حسنا واقلوا الصلاة وآتوا الذكاء ثم توليتم إلا قليلاً وعنتم عيون وإذا قلنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قرأتم فعنتم تشأنون ثم أنتم وتقتلون أنفتكم وتخرجون فريقا منكم من جيارهم كفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا ختم في نعيات الدنيا ويما القيامة رتدون إلى عشان العذاب ومن الله غافل عما تعملون لا الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم منصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروحي الخدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أن تشكروا اشتكفرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غرف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءوا كانوا من عند الله صدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتعون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين سَمَشْتَرَوْ بِهِ أَنْفُتَهُ مَنْ يَكْفُرُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ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 وَإِذَا خَبْنَا بِيْفَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَرْقَكُمْ قُّلْ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُونَ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَيُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِئِئِ صادقين، ولئن منو أبدن بما قدمت لهم، والله عليم بالظالمين، ولا تجدنهم حرص الناس على حياتهم ومن الذين شركوا، يوم أحد لهم وما هو بالزحزحه من, من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا المجبرين فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه ورده أبشرا من كان عدواً لله وملاعكته ورسله وجبريل ولي كان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما صدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء أفضلهم كأنهم لا يعلمون واتمعوا ما تتر الشياطين على ملك سليمان وما كفر يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ وَمَا أُنزِنَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَا فَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِغَارِنٍ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِبْنِ اللَّهِ وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَعْرُوْهُمْ وَلَا يَفْعُوْهُمْ وَلَا قَدْ عَلِمُونَ مَنْ اشْتَرَى لم وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَالتَّقَوْا لَمَتُوبَتُم مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْفٌ لَمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ضُنَّا وَاسْمَعُوا وللكافرين عذاب أليم ما يرى الذين كفرون أهل الكتاب وللشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص من رحمته من يشاء